لولا اذ سمعتموه ظنن المؤمنون والمؤمنات بان انفسهم خير وقالوا هذا افكم مبين لولا جاء عليه باربعه شهداء فاذا لم ياتوا بالشهداء فاولا إِكَاعَ عِنْدَ اللهِ هُمُ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 ولولا إذ سمعتموه قلتموا ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتموا مؤمنين